والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكتبوهم فكتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتؤهم مما لله الذي آتاكم ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا